أ ح ب ا ب ن ا على ضرب ا ل إ ي م ا ن تعالوا ونحن في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ر ب ي ع ي ة ا ل م ح م د ي ة ونحن نحتكي معا بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نقف معا على باب العلي الكريم تعالوا نجدد العهد مع الله تبارك وتعالى على إ خ ل ا ص ا ل ط ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة تعلمون ايها ا ل أ ح ب ا ب أ ن المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى قال لنا مذكرا لنا بفضل ا ل ق ر آ ن الكريم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن معكم الدنيا بالقرآن بالقرآن بالقرآن نستكل أراد أراد أيها الآخرة الأحباب فعليه فعليه فعليه هذه اعوذ ل إ ذ ا بالله من الشيطان الرجيم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 ويدخلكم جنات ويدخلكم ج ن ا تجري ت من تحت ا ل أ ر ض ن و س و ع ه ا ل ن ا إنك ع ل ى ك ل شيء قدير ي ا أ ي ه ا I'm s o r r 「今」<音楽> Yeah! ويدخل الكم ج ن ا ت ت الكريم ن ل ت ح ئ ت <تصفيق> <تصفيق> عفا <عسى> ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم, ويدخلكم お ف ا ر والمنافقين واغلوا الله عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا ك ف ر وامراه نوح ي وامراه نوح يا نجاه عبدين من عباد ا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا o h ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن و ض ر ب ا ل س ي للعلوم الاسلاميه عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا ر ج ه ا ف فيه من روحنا وصدقت بكلمات ر ب بها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن ص ل الله عليه و ل م والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اللهم الله الله الله الله. صل على رسول الله عليه ا ل ل ه و س ل م يعطيك ربك ي ف ت و ض ى ووجدك ضالا ف ه د ا ووجدك عاقب فزرك. فاما اليتيم فلا تطهر واما السائل فلا تلغب <تصفيق> واما بنعمه ربك فحدث ووضعنا عنك وزرك و و ض ع ن الذي عنك وزرك ا أ ن ق ض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب صدق الله ا ل ع و ي م